السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. من يضل فلا هادي له. رشدوا الله محمدًا عبد ورسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. النسلق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شرع الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدع كل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب الثالث والعشرين من كتب هذا البرنامج برنامج طريق العلماء الذي نسال الله عز وجل ان يبارك فيه وان ينفع به وان يتقبله من ملقيه وسامعيه ومن له صله به إنه سميع قريب مجيب وضمن دورته التكملية الثالثة هو كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام لنصار رحمة الله علينا وعليه وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في المجلس الماضي توقفنا عند النوع الأخير من النواسخ مما ذكر المصنف احنا ما قد ذكرنا ان النواسخ ثلاثه انواع منها ما إيش يرفع المبتدا اسما له وير وينصب الخبر خبرا له هو كان واخواتها والحروف المشبهات بليس والثالث افعال المقاربه ونحوها ولم يذكرها ابن هنا والنوع الثاني هو الذي عمله عكس الذي قبله بأن ينصب متدا اسما له ويرفع الخبر خبرا له وهو إنه أخواتها ولا نافية للجنس كل هذا تقدم لنا النوع الاخير هو الذي ينصب المتدا والخبر مفعول على أنهما مفعولان له وهو عش ظن وأخواتها وهو الذي معنا اليوم بقي من درس الامس ثم هكذا يكون انتهى عن, الكلام عن الجملة الاسمية لأن الجملة الاسمية يعني في أصلها اقتدأ وخبر وقد تدخل عليها النواسف فانتقل الى الكلام عن الجملة الفعلية جملة الفعلية فعل وفاعل أو نائب فاعل الفعل تقدم الكلام عليه بقي أيش الفاعل ونائب الفاعل وهكذا يكون تكلم عن جميع العمد وبقية اليش فضلات. قال الثالث ظن وراى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء ويلغين برجحان إن تأخر نحو القوم في أثري ظننت وبمساوات إن توسطنا نحو في الاراجيز خلت اللؤم والخور, اللؤم والخور لكن الذي المعروف في البيت اللؤم والخور وإن ما أو لا أو إن النافيات أولام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللوض وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحن لنعلم أي الحزبين احصاء ظن أخواتها كما تقدم لنا تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولا فمثلا تقول زيد عالم هذا مبتدا وخبر فإذا جئت فقلت ظننت فتنصب المبتدا مفعولا أولا وتنصب الخبر مفعولا ثانيا فتقول ظننت زيدا عالما وهذه الأفعال قسمان قسم الأول الأفعال القلبية, الافعال القلبيه وهي التي ذكرها ابن هشام مثل ظن رأى حسب كل هذا الذي ذكره أفعال ايش ولذا قالك القلبيات وحتى القلبيات قد يكون يعني لم إيش لم يستوعبها هناك غيرها تمام ذكر منها ثمانيه افعال وهذه الافعال قلبيه قسمان منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على على الرجحان مثال الذي يدل على اليقين هو ذكر ثمانيه افعال أربعة منها تدل على الرجحان واربعه تدل على اليقين فما التي تدل على الرجحان فهي ظن وحسب وخال وزعم ظن وحسب وخال وزعم هذه الاربعه تدل على ايش على الرجحان يعني أنك ترجح هذا الشيء لكن لا تجزم به فاذا قلت مثلا ظننت زيدا عالما هذا معنى انك ترجح انه عالم لكنك لست جازما بذلك وكذلك حسبته عالما خلته عالما زعمته عالما والاربعه الأخرى تدل على اليقين وهي راى ودرى ووجد وعلم تقول مثلا رأيت زيدا عالما أي تيقنت تقنت علمه وكذلك دريته عالما إذا قلنا أنها تستعمل هكذا ووجدته عالما وعلمته عالما مثلا وعلمته فاضلا هذه تدل على اليقين ولا على الرجحان يقين جزم يعني أنت جازم بأن هذا حاصل هذه كلها القسم الأول وهو الأفعال القلبية هناك قسم آخر أيضا يعتبر من أخ... يعد من أخوات ظننت ولم يذكره هنا وهي أفعال التحويل والتصير أفعال تحويل والتصير مثل مثلا صيّر مثلا تخذ جعل هذه تسمى افعال إيش التصير وهي ايضا تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر لأننا سبق معنا أن الفعل اما متعدي واما إيش لازم تمام اللازم اصلا لا ينصب مفعولا بنفسه يعني. وانما يتعدى اليه بحرف جر وعدي لازما بحرف جر وان حذف فالنصب للمجرى مثلا تقول جلست الكرسي ولا تقول جلست جلست على الكرسي إذا جلس هذا فعل إيش لازم لأنه لا ينصب مفعولا بنفسه ما يصير تقول جلست الكرسي مثلا على أن الكرسي مفعول وإنما تأتي بحرف جر فتقول إيش جلست على الكرسي تمام هذا اسمه لازم يرفع فاعلا لكنه لا ينصب مفعول والآخر المتعدي وهو الذي ينصب مفعولا بنفسه مثلا ضرب زيد عمرا ضربت عمرا مثلا أكرمت عمرا تمام وهذا المتعدي انواع منه ما ينصب مفعولا واحدا ومنه ما ينصب مفعولين ومنه ما ينصب ثلاثه مفاعيل الذي ينصب مفعولين ايضا قسمان من منه ما ينصب ما كان ما اصلهما مبتدا وخبر وهذا هو الذي معنى ظننت اخواته ومنه ما ينصب ما ليس اصله من تداخله مثل يسمى باب اعطى وكسا اذا تقول ايش اعطيت الفقيره درهما هل يصح ان نقول فقير درهم هل أصلهم ومبتدعوا خبر هل أصلهم ومبتدعوا خبر الفقير درهم يصلح لا يصلح الفقير ليس بدرهم وكذلك كسوت الفقير ثوبا مثلاً. لا سحنق فقير ثوب بخلاف مثلا ظننت زيدا عالما زيد عالم مثلا ظننت أو مثلا علمت هندا هند فاضلة مثلا تقول هش هند أو هند فاضلة تمام إذن هذا الباب يتعلق بالأفعال التي تنصب مفعولين اصلهما ايش مبتدا وخبر ولذلك عددناه من النواسخ والا لما ادخلناه في النواسخ ولذلك اعطوا قسمات تدخل في النواسخ لانها لا تؤثر على المبتدا والا والخبر فقلنا هذه الافعال افعال قلبيه مثل ظن وما ذكرنا وافعال ايش التحويل والتصير فتقول مثلا صيرت الطين ابريقا تعرفون ابريق الذي من فخار قديم هذا يصنع من الطين تقول مثلا جعلت الذهب خاتما أي حولته وصيرته إلى ايش خاتم شكلته ومنه اتخذ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله ايش قربانا الهه مثلا اتخذوهم مثلا الهه أو اوضح مثلا ليكون واضحا واتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم خليل اصله مبتدا وخبر اتخذ الله هذا الاسم الكريم هو الفاعل ثم ايش ابراهيم هذا المفعول الاول واصله مبتدا وخليلا المفعول الثاني واصله ايش خبر اي جعله خليلا وجعلوا الملائكه الذين هم ايش فهد الرحمن إناثا جعلوا الملائكة إناثا جعلوا الملائكة إناثا طبعا هم عندهم زعمهم الباطل أصلها الملائكة اناث مثلا وهذا طبعا قول الباطل ذكره الله ليرده على قائله طيب إذا أفعال التصير لم يذكرها ابن هشام اصلا لم يذكرها كما قال ابن هشام التيك كصير نعم قال فتنصبهما مفعولين تنصيبهما ضمير يرجع ليش؟ المبتدا هو الخبر. تنصيبهما حال كونهما مفعولين لها. يعني لا نقول اسم ظن وخبر ظن. لا ليس مثل الابواب السابقه إنما نقول المفعول الأول لظن والمفعول الثاني ليش؟ لظن أو إحدى خواتها لدارا لخال لزعم لكذا. نحو رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله هذا منصوب على التعظيم الذي يسميه النحاونا يعني مفعولا ايش اولا وأكبر هذا ايش مفعول اصله الله اكبر كل شيء ثم عندنا من احكام ظننت اخواتها حكمان اخواتها حكمان حكم يسمى بالالغاء وحكم يسمى بالتعليق فالالغاء اكتبوا التعريفين الالغاء ايش بطلان العمل لفظا ومحلا بطلان عملي ظننت اخواتها واخواتها لفظا ومحلا يعني لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل واما التعليق فهو بطلان عملها لفظا لا محلا لفظا لا محلا يعني في الإلغاء ماذا يحصل يبطل عملها تماما ما يكون, له أي عم... ما يكون لها أي عمل ما؟ وأما في التعليق فهي في الظاهر بطل عملها لكن هناك عمل محلي ما زال عشب وبال... يعني بتفصيل هذا يتضح الإلغاء هو الفعل الذي هو ظننت أو إحدى أخواتها إما أن يكون في أو... سابقا على المفعولين وإما أن يتوسط بين المفعولين وإما أن يتأخر عن المفعولين صح؟ الأصل أن يتقدم إذا تقدم وجب إعماله وجوبا لا بد أن تعمله تقول ظننت زيدا عالما ولا يجوز في مشهور لغة العرب أن تقول إيش؟ ظننت زيد عالما لا يجوز أما إذا توسطت أو تأخرت جاز لك أن تعمل وأن تهمي، تمام جازلك، فيجوز ان تقول مثلا زيدا ظننت عالما ويجوز ان تقول هذا هكذا عملتها ويجوز لك ان تهملها فتقول زيد ظننت عالم لان ظننت هذه تصير مثل الجمله الاعتراضيه يعني ليست لا, لا, لا اثر لها على الجمله فيبقى مبتدا وخبرا يبقى يعني مبتدا وخبرا وكذلك اذا تاخرت فتقول مثلا زيد عالم ظننت واضح ويجوز أيضا زيدا عالما ظننت يجوز هذا ويجوز هذا وإنما تكلموا في الأرجح فقالك اذا إذا تأخرت الأفضل أن تهمل يجوز الأمران ما في إشكال لكن اقوى أقوى وأفصح أن تهمل فقولك زيد عالم ظننت أقوى من أن تقول إيش زيدا عالما ظننت مع جواز الأمرين جميل و. بالنسبة للتوسط قالك متساويان في القوة ان شئت قلت زيدا ظننت عالما أو زيد ظننت عالمون. قال قالك متساويان في القوة على ما مشى علي هشام الله قال القوم ومثل لك ببيتين القوم في آثري ظننت وان يكن حقا إلى آخره هذا قال لك القوم في آثري ظننت القوم هذا هو المبتدا وفي أثري متعلق بمحذوف خبر مثلا كائنون في أثري كما استقدم لنا تمام هنا أهمله ويجوز القوم في أثري ظننت فتكون هكذا القوم مفعول أول مقدم كائنين مقدرة في أثري تمام يجوز هذا ويجوز هذا لكن قال لك الاحسن الأحسن برجحان يعني رجحان الإلغاء يعني الإلغاء راجح على الإش على الإعمال. إلغاء هو الاهمال يعني. تمام فالالغاء هو الأقوى إذا تأخرت لضعفها بالتاخر تاخرت فضعفت وبمساواه انت توسطنا نحو في الاراجيز خلت اللؤم والخور او اللؤم والخور يجوز الوجهان من جهه النحو بالاراجيز ابن اللؤم تعيدني وفي الاراجيز خلت اللؤم والخور ويجوز وفي الأراجيز خلت اللؤمة والخوراء أعمل أو أهمل متساويان ثم هكذا انتهينا من الإلغاء ننتقل إلى التعليق والله. التعليق هو قلنا ابطال العمل في في اللفظ دون المحل فيظل المحل أنه أن لها مفاعيل يعني في شيء سد مسد المفعولين أو كذا منصوب فتعمل في المحل لكن في اللفظ لا يظهر لها إش عمل وهذا إذا وليها ما له صدر الكلام ما له صدر الكلام ما يجب أن يكون له صدر الكلام معناها أشياء لا بد أن تتصدر الجملة وتأتي في بدايتها لأن هذه مثل الحائط لا يعمل ما, إش ما قبلها فيما بعد حاجز حصين فإذا جاءت بعدها ماذا يحصل يبطل عملها فيما بعدها مثلا ما مثلا مثل هذا المثال أي استفهام أي الحزبين احصا طيب لنعلم نعلم من اخوات ايش ظن سبق معنا علما وهذا مضارع لأنها تعمل سواء كانت ماضيه أو مضارعه أو ايش او امرا ما في اشكال فقل مثلا ظن زيدا عالما اظن زيداً عالما ما, ما في اشكال في هذا تمام لنعلم المفروض ينصب مفعولين لكن جاء بعدها استفهام أي أي استفهامي هنا والاستفهام مما له صدر الكلام وجوبا وبالتالي كل ما له صدر الكلام هذه قاعدة اكتبها عندك كل ما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعد لأنه خلاص اتدعنا جملة جديدة وجاء ما له صدر الكلام فلا يمكن ان يش يعني أنت لو تريد أن تضرب شخصا وبينكما حائط ما شاء الله ضخم هل تستطيع أن تضربه بالبلوتوث أو بالواي فاي أو غيره هذا مثاله هذا يريد أن يعمل فيه لكن بني بينهما حائط طويل فلا يستطيع أن يصل إليه بسبب ما له صدر الكلام ماذا يحصل؟ طيب نقول هذه الجملة الجديدة التي بدأت بما له صدر الكلام هي في محل نصب سدت ما سد المفعوله هذه الجملة في محل نصب سدت فهنا جملة أي الحزبين احصى في محل نصب سدت مفعولي ما سد مفعولي نعم نعم واضح سدت مسد مفعولي نعم يعني كفته عن ايش عن المفعولين والنصب اللي هنا هل هو ظاهر ولفظي ولا محلي محلي ما شيء ظاهر كذلك اذا وليها مثلا ايش مثلا حسبت او ظننت ما الكسل منجح مثلا فتقول ما هذه منعت ظننت الاصل تقول مثلا ايش ظننت الكسل مرديا مثلا صح فلما تقول ظننت ما الكسل منجح ما بسبب ما هذا ظننت ما استطاع أن يؤثر على المبتدا ولا على الخبر لكن نقول الجملة مع ما كلها الجمله هذه عموما في محل ايش نصب سد مفعولي ظننت هذا هو وسواء الأوليهن ما او لا أو إن النافيات لأن هذا مما لو صدر الكلام ما ولا نافيتان وكذلك إن النافية أو لام الابتداء فكذلك مثلا تقول ظننت لزيد عالم أنت أصلا كنت تقول ظننت زيدا عالما لما دخلت لام الابتداء لها صدر الكلام حجزت فصار إيش ظننت لزيد عالم فبطل في اللغة لكن في المحل نقول هذه الجملة كلها في محل إيش نصدت مستتمحله او القسم مثلا ظننت لاكرمنا زيدا مثلا هذا خلاص يكون جمله القسم هذه كلها او مثلا ظننت والله زيد عاد مثلا والله لزيد زيد فنقول هذه الجمله سدت مستتمحله سد او الاستفهام كان تدخل همزه الاستفهام على احد المفعولين مثلا علمت أزيد عالم أم عمر مثلا هنا هذا الاستفهام يمنع من من العمل في اللظ لكن المحل موجود وكذلك لو كان المفعول نفسه اسم استفهام مثل لنعلم أي الحزبين هو أصله المفعول الأول هو أي والثاني جملة احصى لأن أصله خبر جملة فعلية أحصاء تمام المبتدا هو أي واحس هذا جملة فعليه خبر تمام لكن المفعول الأول هذا اسم استفهام فبطل العمل فيه يا ناعس. ناعس ناعس يا ابو بكر اعطيه لكزه بطل العمل في ايش في اللفظ ولا في المحل ولا في الحلم ولا في ال... طيب إذن لنعلم أيها الحزبين نقول كما تقدم باب الآن انتهينا من عراب الجملة الاسمية كأصلها ثم بعد ذلك أما طبعا الفضلات وكذا تأتي إن شاء الله قال باب الفاعل مرفوع الفاعل كما تعرفون يعني عرف ابن ناجرون بأنه إيش الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو يعني انت معرف بتعريفات وبعضها تعريفات فيها طول لو أخذناها وشرحناها لطال الأمر لكنه المهم أنه النقطة الأولى أنه اسمه فلا يكون الفاعل حرفا ولا إيش فعلا ولا جملة لا يقع إنما لا بد أن يكون اسما إما صريحا أو مؤولا بالصريح كما تقدم لنا مثلا الحرف المصدري مع الفعل أول بإيش بمصدر هل هذا يمكن أن يقع فعل نعم إذن يقول أقول يعجبني أنك قائم معناه يعجبني قيامك يعجبني أن تجتهد معناه يعجبني اجتهادك واضح أو لم يكفيهم أن ايش عليك الكتاب يطلع عليهم هذا معناها ألم ألم يكفيهم إنزالنا انزالنا إذن هذا فعل فعل يكفي تمام فاذا الفاعل قد يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح تمام طبعا المرفوع هذا حكمه ثم النقطه الثانيه أنه يتقدم عليه فعل او شبهه لابد أن يكون الفعل او شبه الفعل متقدما على على هذا الاسم المرفوع فاذا قلت قام زيد قام هذا ما في اشكال لانه متقدم زيد هذا فعل أما اذا قلت زيد قام فلا يصح أن تقول زيد هذا فاعل عند البصريين الذي وراء الذي مش عليه متأخرون لا يجوز وإنما نقول زيد هذا إيش؟ مبتدا سنت مقامه هو هذا هو إيش؟ جملة في محل رفع خبر فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استدى فإذا هذا لا يكون جملة فاعل لا يكون جملة. ولا يكون جملة غير ذلك، لكن قام هو خبر ايش جملة فعلية في محل رفع خبر. المهم أننا الفاعل لابد أن يكون بعده. والنقطة المهمة التي فيها زيادة على جرومية هي أنه المسند إلى الفاعل قد يكون فعلا وهذا واضح هذا واضح أو شبه الفعل مما يعمل عمل الفعل. لم ترى أن الله انزل من السماء ما إيش أخرجنا به ثمارا مختلفا الوانها مثلا الوانواع هذا ايش فاعل فاعل ليش لمختلفا لأن مختلف في معنى يختلف فاذا قلت مثلا اتى زيد منيرا وجهه اتى زيد زيد هذا فاعل لاتى هذا واضح ما في اشكال منيرا وجهه وجهه هذا فاعل منيرا لان كانك قلت ينير وجهه واضح فاسم الفاعل يرفع فاعل وسأتي في آخر الكتاب الأسماء التي تعمل عمل عمل الفعل الأسماء التي تعمل عمل الفعل ما معنى معنى التصير مثل الفعل في, أنها في ماذا أنها ترفع فاعل وقد تنصب مفعولا وهكذا مثل ما الف... مثل الفعل تمام وهذا الإسناد أيضا النقطة المهمة أن هذا الفعل أو شبه الفعل يسندان إلى الفاعل على جهة قيامه به أو وقوعه منه على جهة وقوعه منه يعني حدوثه منه هذا واضح اتى زيد الاتيام من من حصل من زيد ما في شكال أو قيامه به يعني أنه صفة له مثلا ينير وجهه هذا هل هو ضغط زرا فأنار وجهه لا مات عمرو هل هو الذي امات نفسه لا مريض عمرو هل هو الذي أمرض نفسه هل هو الذي أحدث المرض لا صح وإنما هو محل قام به هذا الوصف ما في إشكال لأننا لا نتكلم عن الفاعل في حقيقة الأمر نحن نتكلم عن ما يعرب فاعلا في الإعراب إذا قلت مرض زيد نقول الفاعل من هو زيد يأتي عالم التوحيد استغفر الله من الذي يمرض نقول نعم الذي يمرض هو الله لكن إيش هنا هذا فعل اصطلاحا نتكلم عن فاعل استلاحا بمعنى أنه إذا جاء بعد الفيل فانه يرفع ولهذا مثل بمثالين هنا قال كقام زيد هذا وقع منه القيام ومات عمر هذا قام به القيام الموت حصل يعني له صفة حصلت له حدث حصل له لكن إذا سئلنا عن إعراب عمر ماذا نقول فاعل ما تقول لي كيف هو ليس هو الذي أحدث الموت هذا فعل هذا استلاح عند النحاء أن هذا الفعل إذا جاء بعده اسم مرفوع بهذه الطريقة مسندا إليه فإننا نقول هذا فاعل ونتكلم عن فاعل في الواقع من هو الذي احدث هذا الشيء نتكلم عن هذا الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمر ولا يتاخر عامله عنه ولا تلحق علامة التثنية تثنية ولا جمع بل, يقام بل, يقال بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل او مخرجيهم وتلحقوا علامة تأنيث إن كان مؤنثا وأنث هذه سقطت من النون فقامت هند وطلعت الشمس للأخرين. قال ولا يتأخر عامله عنه هذا الذي ذكرنا لا بد الفعل أو, شئ أو ما يعمل عمل الفعل أن يتقدم على الفعل هل يجوز الفعل يأتي أولا ثم يأتي العامل لا لا يجوز فاذا قلت مثلا زيد يقوم زيد هذا مبتدا وليس خبرا تمام ولا تلحق وكذلك مثلا قائم زيد اما زيد قائم زيد هذا مبتدا ولا يقال انه ايش فعل قصد ولا تلحقه هذا الحكم الاول ضع واحد الحكم الاول هو مرفوع في الحقيقه ضع له مرفوع رقم واحد الحكم الثاني ولا يتاخر عامله عنه ضع له رقم اثنين. الحكم الثالث ولا تلحقه علامه تثنيه ولا جمع تلحقه هذا الضمير يرجع إلى العامل ليس إلى الفاعل يرجع إلى العامل العامل الذي هو الفعل او شبهه فالفعل مع الفاعل لا تلحقه علامه تثنيه ولا جمع بمعنى انه يوحد دائما ووحد الفعل مع الجماع فتقول مثلا ايش جاء زيد وجاءت هند وجاء الزيدان وجاء الزيدون وجاءت الهندان وجاءت الهنود أو الهندات. ولا نقول إيش جاء الزيدان جاء الزيدان لا ما نقول هذا جاء رجلان مثلا او جاءوا رجال لا نقول هذا اللغة المشهورة العرب لا يقولون هذا وإنما يوحدون الفعل مطلقا قد أفلح المؤمنون ولقد أفلح المؤمنون افلح المؤمنون طيب المؤمنون جماعة وهكذا لغة العرب يوحدون الفاعل مع كل فاعل، سواء كان جمعا أو مذكر أو, أو مثنى أو مجموعا أو مفردا كله إيش يفردونه جميل إلا في لغة لبعض العرب يسمونها أكلون البراغيث هذه لغة لبعض العرب يسمونها أكلون البراغيث تعرفون براغيث الح... الحشرات التي تمص الدم مثلا بالليل جمع برغوث فكان احدهم بات في مكان فيه براغيث فاصبح فقال ايش اكلوني البراغيث وهذا في شذوذات متعدده لكن على كل حال الاصل ان يقول ايش اكلني البراغيث وقال اكلوني البراغيث هذا على لغتهم فيقولون على هذا يقولون ايش جاء رجلان وجاءوا رجال على ان الألف هذه ليس ضميرا عندهم وإنما هي علامة تثنية والواو علامة جمع مثل تاء التانيث العرب كلهم إذا جاء الفاعل مؤنثا كما سيتف إنهم يؤنثون معه فعل يعني يؤنثونه مع الفاعل المؤنث لكنهم لا يجمعون ولا يسنون أما هؤلاء طردوا الباب كله قالوا ليش طيب المذكر والمؤنث ايضا في المفرد والليش والمثنى والجمع وقد جاءت آيات ظاهرها أنها على هذه اللغة لكن العلم قالوا لا ينبغي أن يحمل القرآن على هذه اللغة لأنها لغة يعني قليلة والقرآن يفسح يحمل دائما على افصح اللغات مثلا وأسر النجوى الذين إيش ظلم وأسر النجوى الذين ظلموا فقالوا لا فأولوا بتاء ولما قالوا وأسر الواو هذه هي الفاعل ليست على لغة الكلم براذ والذين ظلموا هذا بدل من الواو وعلى هذا لا تكون لأن هؤلاء لا يقصدون أن الواو هي الفاعل وإنما هي علامة مجرد علامة حرف للإيش للجمعها إذاً لغة العرب الفصحى المعروفة أنهم يوحدون الفعل مع الفاعل مطلقا سواء كان الفاعل مفردا وهذا واضح أو مثنى أو مجموعة تمام ولهذا قال لك ولا تلحقه اي لا تلحق العاملة سواء كان فعلا كما ذكرنا أو كان ملحق يعني ما يعمل عمل الفعل فلا تقول مثلا أقائمان الزيدان على أن الزيدان فاعل لأنه مبتدا مضخر هذا شيء آخر لكن على أنه فاعل ما يصير إذا أردت أنه فاعل تقول أقائم الزيدان أقائم الزيدون أقائمة الهندان وهكذا وبل يقال قام رجل رجل رجلان ورجال ونساء وقال نسوة مثلا كما يقال قام رجل لا يجمعون له وشذ الشذوذ في اللغه سبق معنا في النزهه ماذا قال انفراد واما في الاصطلاح فهو نوعان واحد يقول استغفر الله نستتيب ابن هشام هذا يقول الحديث شب لا ليس معنى الشذوذ نوعان شذوذ بمعنى شذوذ عن القياس معنى انه خرج عن القاعده فقط ليس معناه أنه غير فصيح تمام هذا الشذوذ عن القياس معناه أنه خرج عن القاعده الغالب لكنه قد يكون فصيحا ما في إشكال في هذا وأما الشذوذ الذي هو الخروج عن السماع والقياس معا أو عن السماع الشذوذ عن السماع فهذا غير فصيح ولو وافق القائد يعني إذا مثلا في شيء العرب تركت فيه القائد أن تقول لا تعتدي على لغتهم تقول انا سأق... سابقى متمسكا بقاعدتي طيب ما هو على كيف هذا لسان العرب اذا خرجوا فاخرج فإذا اتيت بالقاعدة كان كلامك غير فصيح تمام فاذا الشذوذ بمعنى الخروج عن القاعده مع كون الكلام فصيحا يقع في الكتاب والسنه ولا لا يقع لانه هذا هو الفصيح اصلا حيث خرج العرب نخرج معهم هم ال... هي العرب تقول ما شاءت أما ترد عليهم تقول لا والله لا بد أن تطردوا لماذا تتناقضون هذا ما يصنع. هي اللغة مبنية على الإش؟ على السماء القياس هذا يعني المساعد وشذ أي خرج عن القاعدة هذه التي اصلناه يتعاقبون فيكم ملائكة الأصل أن تقول تتعاقب فيكم ملائكة صح وهذه رواية من روايات الحديث الحديث له روايات متعددة وهذه الرواية موجودة في البخاري وغيره أوى مخرجيهم نحن قلنا العامل يفرد حتى لو كان ملحق يعني مشبها للفعل صح؟ عاملا عمل الفعل ومن ذلك هذا الحديث ما هو الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة نوفل لابن نوفل قال له إيش ليتني اكون فيها جذعا لما قال له ورقة قال مخرجيهم الأصل أن يقول أوى مخرجيهم بالإفراد ليس كذلك لكنه جمع فقال او مخرجيهم اصلها او مخرجوياهم اصلها او مخرجون ليهم ثم اضيفت فحذفت النون واللام وكذا واجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون، فقلبت الواو الواوياءا واضغمت في الياء فصارت ايش او مخرجيهم ويقصد هو ان والفصيح ان يقال الغالب ان يقال وهذا فصيح ايضا لكن الغالب ان يقال ايش أو مخرجيهم بالإفراد وهذه الياء تكون يا المتكلم وليست يا جم ما عنده علاقة لكن هذا ليس بمتعين هنا ولهذا بعضهم قال بل الأصح أن يقال هم هذا مبتدا مؤخر ومخرجيه هذا إيش خبر مقدم انتهى الموضوع ما يحتاج وهذا تفاصيله تأتي في المطولات يعني. ما نستطيع أن نبسطها هنا وتلحقه علامة ان شاء الله وتلحقه علامة تانيث ان كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس ويجوز الوجهان في مجاز التانيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظه من ربكم وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امراه والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحوه ويطعام للآخره طيب الآن انتهينا من موضوع الإفراد والتثنية والجمع ننتقل إلى موضوع التأنيف التأنيف العام التأنيف ليس مثل الإفراد والتثنية والجمع عامة العرب يؤنثون الفعل مع الفاعل اذا كان ايش وكل العرب يؤنثونه مع الفعل مع الفاعل اذا كان مؤنثا فتقول مثلا جاءت هند قامت زينب مثلا تمام ما في اذا قالك وتلحقوا على تانث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس واشار بالمثالين إلى أن المؤنث قسمان مؤنث حقيقي ومؤنث إيش؟ مجاز والمؤنث الحقيقي قيل هو الذي يلد ويتناسل ولو, بال يعني ولو بالبيض والتفريخ واخسر من هذا بعضهم قال ما له فرد فهذا ايش مؤنث ايش حقيقي والذي ليس كذلك مؤنث مجازي مثل الشمس شفت بيضه شمس حصل ولا جاءت لشميسة صغيرة هل رأيت هذا لا اذا شمس هذه شمس مذكرة ومؤنث وإذا طلعت تزاور عن كهف مش وإذا غربت تقط إذا هي مؤنث لكن هل تانيثها حقيقي أو مجازي مجازي قال لك سواء كان الفاعل مؤنثا مجازين أو حقيقين أو مجازيا فإنك تؤنث الفعل معه ما؟ لكن التانيث تارة يكون واجبا واثتارة يكون جائزا فقط وليس بواجب بمعنى انك يجوز لك الوجهان متى يجب طيب نلخص المسألة يجب إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقية التانيث متصلا بعامله يعني ليس بينهما خاص هنا غير نعمة وبإستطمان غير نعماء إذا كان اذا اجتمعت في هذه الشروط كان الفاعل حقيقي تانيث مثل هند قامت هند مثلا شوف الان اجتمعت في الشروط اول شيء هند حقيقي التانيث الشرط الثاني انه ايش متصل بعامله وليس هو نعمه ولا بئس لك هذا يجب يجب ايش التانيث معه فلا يجوز أن تقول قام هند لا يجوز هذا لح أو قام زينب أو كذا هذا لا يجوز هذا المفرد وكذلك الحالة الثانية إذا كان ضمير ضميرا ضميرا لمؤنث ولو مجازية حتى الضمير ضمير يرجع على ايش على أنثى او على مؤنث ولو كان مجازيا فانه يجب أن, أن, إيش؟ ان تؤنث الفعل معه فتقول مثلا هند قامت اي هي, هي هذا يرجع على هند هذا واضح لانه هند لا يجوز إيش؟ تذكير فعل معه وحتى الشمس طلعت طلعت هي اي الشمس يجب ان, إيش؟ أن تؤنث الفعل معه وكذلك الحالة الثالثة مع جمع المؤنث السالم يجب تمام على خلافه لكنه يجب هناك حالات أخرى يجوز فقط فيها التانيث ويجوز إيش؟ تركه منها أن يكون الفاعل الحالة الأولى أن يكون الفاعل مجازية تأنيث ظاهراً ليس ضميراً ظاهراً. مثل الشمس هنا في هذه الحالة طلعت الشمس يجوز أن تقول طلع الشمس يجوز أن تقول طلع الشمس لأن الفاعل مجازي ليش؟ ليس تأنيث حقيقياً والحالة الثانية إذا فصل بين الفاعل والفعل فاصل غير إلا فاصل غير إلا أيضاً يجوز فيجوز مثلاً أن تقول جاءتني امراه أو جاءني امراه لأنك فصلت بين جاء وبين امراه اللي هو الفاعل بالمفعول ما هو الفاعل المفعول الياء هذه يا معن ونقاه مثلا اذا جاءكم المؤمنات جاءكم المؤمنات الكاف هذه فصلت بين جاء بين المؤمنات ما قال جاءتكم المؤمنات جاءكم المؤمنات ما في مشكله طبعا يعني اكيد ما هو في القران لكن المقصود أن نفهم نحن القائد تمام فيجوز أن تقول جاءنا امرأة في المسجد أو جاءتنا امرأة في المسجد كله جائز لأنه فصل بينهما بايش فاصل ولو كان حقيقي التانيث عشان كذا في الحال الأولى الواجبة قلنا بشرط الاتصال أما إذا انفصل جاز ايش تأنيث وعدمه ولذلك قال لك ويجوز الوجهان شايف في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة هذه تأنيثها مجازي أو حقيقي مجازي ولهذا قال في الآية الأخرى فمن يعني وإن كان هناك أكثر من سبب فمن جاءه موعظة جاءه موعظة من ربه فانتهى جاءه ما قال جاءته وهنا قال جاءتكم يجوز الوجهان مع كونه هناك سبب آخر أيضا ما هو الفصل احسنتم واصل مفصول يعني حتى لو كان حقيقية التانيث لجازة التذكير معه وفي الحقيقي المنفصل هذه ويجوز الوجهان في ضع رقم واحد مجازي التانيث الظاهر هذه الحاله الاولى من, الحالة من حالات الجواز تمام الحاله الثانيه من حالات الجواز وفي الحقيقي المنفصل ضع رقم اثنين نحو حضرت القاضية امراه أين الفاعل امرأة انفصل بالمفعول وهو القاضية قاضية ظهرت عليه الفتحة لأن الفتحة تظهر على الياء كما تقدمنا حضرت القاضية امرأة وضع رقم ثلاثة هذه الحالة الثالثة في الجواز والمتصل لكن وين في باب نعمة وبئس في باب نعمة وبئس حتى لو كان الفاعل حقيقيا متصلا جاز التذكير والتاني فيجوز أن تقول نعمة المرأة هندل ويجوز أن تقول نعمة المرأة هندو لأن المقصود هو الجنس وليس مقصود ايش يعني مثلا امرأة معين فيجوز أن تقول نعمة المرأة ونعمة المرأة تمام ولهذا اشترطنا آنفا كنا في غير باب نعمة ويش وبإسم الحالة الرابعة التي يجوز فيها الأمران قال وفي الجمع ضع لي رقم أربعة في الجمع أي جمع التكسير جمع اكتب عليها جمع التكسير اذا ك... و... وما الحق به وما اكتب عليها وما الحق به مثل اسم الجمع وكذا هذه الاشياء يجوز فيها التذكير والتانيث مثلا قال تعالى وقال نسوه شوف هذا اسم جمع يعني لا مفرد له من وقال نسوه ويجوز في غير القرآن ان يقال وقالت نسوه صح وقال نسوة يجوز لماذا الجمع جمع التكسير يجوز فيه الوجهان لأنه يؤول بالجماعة والجمع فيجوز أن تقول جاء الطلاب وجاءت الطلاب لأنك إذا قلت جاء الطلاب على تأويل جاء جمع الطلاب وإذا قلت جاءت الطلاب فعلى جمع على التقدير جاء جاءت جماعة الطلاب فلذلك يجوز ولهذا قال تعالى وقالت العرب معنى المقصود بها رجال ما ذلك إيش؟ قالت الأعراب ما في إشكال ولهذا نقول وقالت الفلاسفة في التعقيدة مثلا وقالت المتكلمة وقالت ما في إشكال هذا باعتبار الجماعات يعني. تمام وايضا يجوز أن تقول جاء النسوة مثلا اجتهد النسوة يجوز اجتهد الطالبات لا هذا لا يجوز لأنه جمع سلام. أما اما الجمع السالم فقال لك فكمفرده وسبق أن نرجع إلى المفرد ان كان يجوز يجوز ان كان يجب يجب ان كان يمتنع يمتنع فمثلا لو قلت جاء طالب العلم طالبو العلم يعني تمام هنا لا يجوز ان تقول جاءت طالب العلم لا ما يجوز لماذا لانه لا يجوز ان تقول هل يجوز أن تقول جاءت طالب العلم لا فكذلك ترجع الى المفرد تنظر كيف كان المفرد ولا يجوز مثلا ان تقول ايش جاءت المسلمين مثلا لا يجوز لان مفرده المسلم وهذا وهذا لا يجوز تأنيف الفعل معه طيب اما المسلمات مثلا فلا يجوز تذكير الفعل معه ايضا لانها حقيق التانيث هندات مثلا تقول ايش جاءت الهندات ولا يجوز جاء الهندات على ما ذكر هو وغيره ويخالف يعني في هذا لكن على كل لا يجوز ان تقول جاء الهندات وانما تقول جاءت الهندات لان هند هل يجوز أن نقول جاء هند لا طيب لو قلنا كسر لبنات البناء مثلا او كسرت لبنات البناء جاز تعرفون اللبن اللبن مثل الطوبه هل هذا حقيقه التأنيث ولا مجاز التانيث مجازي لهذا يجوز معه ايش الترك التأنيث والتأنيث، تأنيث وعدمه، ولذا قالك إلا جمعي التصحيح فك مفرديهما أي فحكمهما كحكم كل حكم كل منها منهما حكم مفردي سان كان حقيقية تأنيث مجازية التانيث مجازي لآخر أمم نحو قام الزيدون وقامت الهندات لا يجوز غير ذلك أن هذين جمع كل منهما جمع سلامة وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند قال لك يستثنى مما تقدم من موضوع الفاصل ولهذا قلنا غير إلا ما قام إلا هند قال لك في النثر ليس في الشيء. لا يجوز أن تقول ما قامت إلا هند سبحان الله ليست هند هي إيش حقيقية تانيب بلى لكن قال لك لأن الفائل في الحقيقة ليس هو هند صح صناعة نعرب كما سأيتنا في باب الاستثناء إن شاء الله نقول إيش هند هذا هو الفائل لكن في الواقع التقدير ما قام أحد الا ايش الا هند هل هذا الاستثناء مفرغ المستثنى منه محذوف وبالتالي الفاعل هنا في الحقيقة الفاعل الحقيقي محذوف وهو مذكر هل يجوز أن نقول ما جاءت احد لا وانما نقول ما جاء احد فلهذا لا يجوز أن نقول ما جاءت الا هند وانما نقول ما جاء الا هند لان الفاعل في الحقيقة محذوف تقدير أحد مثلا ثم استطرد لما ذكر هذا ذكر لك حالات يحذف فيها الفاعل الأصل أن الفاعل لا يحذف لماذا؟ لأنه عمدة في الكلام صح. أحد ركني الجملة كيف يحذف؟ لكنه حذف في استعمالات محدودة منها هذا وهو الاستثناء المفرغ ما جاء إلا هند حذفت فيها هذه الحالة الأولى ضع عليه رقم واحد هي أربع حالات ثم استطرد في ذكر الثلاث الباقية قال لك تحذفه في نحوي ضع لي رقم اثنين أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهن والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جواز النحو ولقد جاء ال فرعون النذر وكما اتى ربه موسى على قدري ووجوب النحو وإذ ابتلى ابراهيم ربه وضربني زيد وقد يجب تأخير مفعولك ضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف ارضات الصوره الكبرى قال لك من الحاله الثانيه التي يحذف فيها فاعل المصدر سياتي معنا ان الاسماء التي تعمل عمل الفعل سبعه وبعض ما وصل الى عشره ابن هشام نفسه في كتابه منها اسم الفاعل اسم المفعول صيغه المبالغه صفه المشبهه المصدر تمام فالمصدر أيضا يعمل عمل فعلي انظر إلى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس الناس هذا مفعول به لدفع ودفع مصدر فهو كأنه قيش ولولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض إذن المصدر يعمل عمل فعلي إذا أصل أن يكون له فاعل صح؟ لكن المصدر قد يحذف فاعل قد يحذف فاعل مثل قراءة من قرأ وهي قراءة عاصم التي نقرأ بها أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة يتيما يتيم هذا مفعول ليش ليطعام اين فاعله ما عنده فاعل محذوف محذوف قال او تقديره او اطعامه اللي هو هذا الشخص الذي ايش فلقتحم العقبه وما ادراك ايش من فك رقبه او اطعام يعني فكه هذا الشخص المتحدث عنه فكه لرقبه او ايش او اطعامه ليتيم تمام المهم أن الفاعل إيش؟ محذوف إذا الفاعل يحذف مع المصدر إذا الحال الأولى الاستثناء المفرد يعني الذي لم يذكر فيه المستثنى منه الحالة الثانية فاعل المصدر الحالة الثالثة واضحة وهي ايش إذا ابنه الفعل ما لم يسمى فاعل يكون عندنا نائب فاعل لكن هل يكون عندنا فاعل لا مثلا ضرب زيد عمرا احذف زيدا وابنه لما لم يسمى فاعل تقول ضرب عمرو عمر هذا هو فاعل ضرب عمرو هل عمر فاعل؟ نعم فاعل. اين الفاعل؟ حذف. هذه حاله واضحه. ضاع عليها رقم ثلاثة الحاله الرابعه اذا دل عليه دليل في باب مثلا في بعض الابواب مثل التعجب وهذا سياتي معنا في باب التعجب ان شاء الله. اسمع بهم وابصر هو الاصل سياتينا ان بهم هذا وان كان ظاهره انه مجرور لكن في الحقيقه يقولونهم على حسب رايهم يقولونهم هذا فاعل لكن دخلت عليه البقش زائد لتحسين اللوصيتين هذا ان شاء الله في باب التعجب تمام طيب إذا اسمع لان اسمع هذا ليس فعلا امرا تمام ليس اسمع بهم وابصر هذا فعله موجود وابصر وين فعله محذوف تقديره والله أعلم بهم أسمع بهم وأبصر بهم أين بهم الثاني هذه حذفت لأنه دل عليها بهم الأولى التي ما أسمع إذن هذه الحالة الرابعة ويمتنع في غيرهن الأصل أن الفاعل في غير هذا لا يحذف لأن الفاعل عمد في الكلام ولا يجوز حذفه والأصل أن يلي عامله طيب الأصل هكذا الترتيب عندنا الترتيب الطبيعي للجملة عندنا الفعل ثم الفاعل ثم المفعول تمام هل يجوز أن نقدم المفعول على الفاعل نعم يجوز يعني اصل نقول ضرب زيد عمرا ضرب هذا الفعل زيد هذا ايش فاعل عمرا مفعول به هل يجوز أن نقدم المفعول فندخله في الوسط يجوز إذا ما في مانع يجوز فتقول مثلا ضرب عمرا زيد تمام ما في إشكال طيب هل يجوز أن نقدم المفعول على الفعل نعم يجوز فتقول مثلا إيش؟ عمرا ضرب زيد مثل فريقا هذا تقدير مثلا فريقا هذا الله فريقا هذا مفعول تقدم على الجميع ما في إشكال في هذا لأنه حتى لو تقدم بسبب أنه منصوب ما هو زي الفاعل الفاعل لو تقدمه مرفوع يشتبه بيش بماذا يشتبه بالمبتدا احسنتم وأما المفعول حتى لو قدمناه هو منصوب فهو معروف انه ليس هو الاش المبتدا فما في اشكال في هذا فريقا هذا مثلا تقول زيدا اكرمت ما في اشكال في هذا او زيدا اكرم عمرو ما في اشكال تمام وكذلك اذا وسطه بين الفعل المفعول ما في اشكال ولقد جاء ال فرعون النذر ال هذا ايش مفعول مقدم على الفعل والنذر فعل ايش مؤخر. ما فيش كان فالأصل أن هذا كله جائز في بعض الحالات قد يجب أن الأصل أنه يجوز أن نقدم الفعل على المفعول أو المفعول على الفعل في بعض الحالات يجب أن نقدم الفعل ونلتزم الترتيب الاصلي الأصلي للجملة لا يجوز لنا أن نقدم الفعل إذا في سبب وفي بعض الأحوال يجب أن نقدم المفعول وفي بعض على الفعل واحيانا نجب أن يقدم المفعول على الجميع هذا يكون لسبب خارجي يعني هذا ليس والاصل الاصل أن كل هذا جائز وليس شيء منه ايش لكن إلا تقديم الفاعل على الفعل سبق أنه لا يجوز الفاعل على الفعل قلنا لا بد الفعل هو الذي ياتي قبل الفاعل ولهذا قال لك والاصل ان يلي عامله يعني ان ياتي بعد عامله مباشرة ويتاخر اذا في مفعول بعد ذلك يتاخر عنه وقد يتاخر اي الفاعل عن المفعول جوازا نحو ولقد جاء لفرعون آل النذر فلو قيل في غير القرآن ولقد جاء النذر آل فرعون صح او لا صح ما في إشكال في غير القرآن ومثل البيت هذا وكما أت كما أتى ربه موسى على قدر أين الفاعل موسى هو الذي أتى صح ولو قيل في غير هذا مثلا البيت طبعا الوزن لا يستقيم لكن لو قيل مثلا في جملة أخرى اتى موسى ربه يصح او لا يصح في اشكال؟ انت موسى ربه في مشكله؟, ما في مشكلة. طيب على قدر اما وفي بعض الاحوال يجب ما لا يجب في الاصل لسبب معين ووجوبا نحو إذ ابتلى ابراهيم ربه واذا ابتلى ابراهيم ربه ابراهيم هذا ايش؟ مفعول به وربه رب فاعل لا يجوز مثلا حتى في غير القرآن لا يجوز أن يقال وإذ ابتلى ربه إبراهيم لماذا؟ هذا يحتاج إلى مقدمه انتبه لا ستحتاج إليها كثيرا في أشياء كثيره وهي عندنا نحن شيء اسمه الضمير تقدم لنا وشيء اسمه مرجع الضمير يعني الضمير يرجع على كلمة فمثلا هنا الضمير ربه هذه ترجع على من أو إلى من؟ إبراهيم إلى إبراهيم لأنه مقصود وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم صح لكن العرب تختصر فتاتي بالضمير بدلا عن اسم الظاهر ممتاز وكل اللغات يعني فيها اختصار في مثل هذا تمام هذا الضمير الأصل فيه أن مرجعه يتقدم عنه ولا يتاخر تقدم لأن الضمير اصلا هو غير مفهوم يحتمل لابد أن يكون اصلا تقدم ذكر الذي تريده فيرجع اليه تمام عندنا شيء اسمه اللفظ وشيء اسمه الرتبة أمران. اللفظ والرتبة. اللفظ واضح يعني النطق. هل نطقت بالضمير اولا أو بمرجع الضمير اولا الأصل أيهما يأتي اولا مرجع الضمير. يعني الكلمة المقصودة بالضمير التي تفسر الضمير. هذه التي تتقدم مثل إبراهيم هنا. تمام؟ ثم يأتي الضمير. عشان إذا جاء الضمير نرجعه إلى إلى ما تقدم. تمام؟ والرتبة هي الترتيب الأصلي للجملة مثل هنا عندنا الترتيب الأصلي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول وفي الجملة الاسميه هل الأصل أن يتقدم المبتدا أو الخبر المبتدا مع أنه احيانا قد يتقدم الخبر لكن الأصل ما هو هذا يسمى الرتبة الضمير مع مرجعه الأصل فيه أن يتقدمه في الأمرين المرجع يتقدم الضمير في الأمرين جميعا في الرتبة وفي في اللو ويجوز لا بأس أن نكتفي بواحد فإما أن يتقدم عليه لفظا دون الرتبة أو رتبة دون اللو ولا يجوز أن يتأخر عنه في الأمرين جميعا واضح يعني لا يكون الضمير تقدم على مرجعه لفظا فقط لكن في الرتبة العكس ما في إشكال مش. مثل قوله هنا كما اتى ربه موسى هذا جائز لماذا مع أن الضمير هنا تقدم في اللفظ على مرجعه ربه والضمير يرجع إلى من إلى موسى وموسى تاخر عن الضمير لكن لماذا جائز لأن الترتيب الأصلي للجملة ما هو اتى موسى إيش؟ ربه إذا وانت تاخر عنه لفظا لكن في الرتبة لأنه فاعل في الرتبة متقدم عليه ما فيش كان وأيضا عكسه يجوز مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه لاحظ ربه الضمير هذا في الرتبة متقدم على إبراهيم لأن إبراهيم في الأصل المفعول والمفعول الاصل أن يتاخر إذن في الرتبة أيهما تقدم نعم المفعول لكن أن نقصد المرجع ولا الضمير المرجع تمام تقدم وهذا خلاف الأصل يعني خلاف الأصل أن يتقدم أن يتأخر يعني مثلا الأصل أن يقال وإذا ابتلى لو التزمنا الترتيب الأصل الجملة سيقال وإذا ابتلى ربه إبراهيم صح هنا سيكون عندنا إشكال لو قلنا هذا الكلام سيقول ربه هذا هذا الضمير يرجع على من ابراهيم تاخر لفظا او لا تاخر رتبه او لا تاخر رتبه لانه مفعول هذا هو الفرق بين اتى ربه موسى وابتلى ابراهيم ايش ربه اتى ربه موسى موسى فاعل حتى لو تأخر في اللفظ فهو في كانه في النيه متقدم لأنه فاعل اما إبراهيم لو اخرنا سيصير ايش تاخر في اللفظ وفي الرتبه أما اللفظ فواضح وأما الرتبة فلأنه مفعول ليس مثل موسى موسى فاعل لكن إيش طبعا ليس الا في إبراهيم وموسى يعني ممكن نقول نفس الكلام مثلا سواء كذا ابتلى موسى مثلا ربه, ربه نفس الشيء تمام فالشاهد أننا لا يجوز اذا القاعدة هي عندنا ما هي اكتبوا أنه لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذه القاعدة التي نريد أن نخرج بها لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا في مسائل معدودة خارج عن الأصل، تمام؟ سياتينا بعضهم. إذن لماذا يجب تقديم المفعول في إبراهيم لאלلزمه يلزم تأخر رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز؟ طيب. وسئتي مزيد يضحك. وضربني زيد هذا أيضا يجب فيه تقديم الإش؟ ضربني أين المفعول؟ اليا اين الفاعل زيد هنا يجب تقديم المفعول على خلاف الاصل لماذا لماذا يجب ها لاتصال صليش الضمير احسنت لأننا سبق معنا ولا فصل مع امكان الوصل يعني أن الضمير مهما امكننا الاتيان به متصلا لا يجوز لنا ان نفصله فلو أتينا بالفعل هنا في محله سنقول ضرب زيد اياه وفصلنا الضمير مع امكاني أن نصله والضمير المتصل لا بد ايش الضمير لا بد أن يتصل دام في فرصة. فهنا يجب تقديم المفعول لكن لا لذاته بل لأنه ضمير والضمير لا بد أن يتصل ما أمكن. واضح؟ طيب وقد يجب تأخير المفعول عكس يعني يجب البقاء على الأصل هو أصلا تأخير المفعول والأصل لكن كان يجوز ويجوز صح؟ قد يجب أن نلتزم الأصل ولا نتزحزحان لماذا؟ لسبب أيضا نفس قريب من الأسباب السابقة مثلا هنا ضربت زيدا أين الفاعل؟ التاء تاء الفاعل وأين المفعول؟ زيدا هنا الفاعل هو الذي ضمير متصل قبل قليل كان مفعول أي, من أي, منهما, أو أي منهما كان إيش؟ الضمير المتصل وجب أن يتقدم سأفعل او؟ مفعول لأن العلة ليست في فعل مفعول الا في أنه ضمير والضمير لا بد أن يتصل بالعام ما امكن تمام فنقول لو لو قدمنا المفعول لقلنا ضرب زيدا انا وهذا لا يجوز لأن الضمير يجوز لا يجوز فصله إذا أمكن وصل كما تقدم وهذا واضح وسهل ومثله الضمير المستتر اكتب الضمير المستتر نوع من الضمير المتصل الضمير المستتر نوع من الضمير الإش المتصل يعني إذا كان الضمير المتصل أنت تنطق به فيمكنك فما بالك بالضمير ليش مستتر داخل الفعل كيف هذا أشد اتصالا من الضمير صح هل يمكننا أن نفصله لا يمكن فمثلا في قولي وما أحسن زيدا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ما أحسن هو اكتب عليها بين قوسين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ما أحسن هو زيدا كيف نفصله هذا كيف نفصله ما نستطيع أن نحصله لأنه ضمير إيش؟ مستتر وهو نوع من الضمير إذا كان الضمير المتصل البارز لا, ينا... لا نستطيع إيش؟ أن نؤخره مع إمكان وصله فما بالك من بابي أو لا. من بابي أو لا هذا واضح فمثلا تقول زيد ضرب عمرا طبعا زيد هذا مبتدا ما عنده علاقة تمام ثم ضرب عمرا أين الفاعل ضمير مستتطيره هل نستطيع أن نقدم عمرا على هو كيف كيف نقدمه ما نستطيع اصلا هو اصلا لا ينطق هو اصلا داخل الفعل كيف نقدمه ما نستطيع ما نقدمه عليه ما نستطيع وضرب موسى عيسى إذا كان في لبس بأن كان الإعراب تقديريا في الفعل هو لماذا العرب يستطيعون أن يقدموا ويؤخروا ما هو زي اللغات الأخرى لأنه عندهم إعراب اللغات التي ليس فيها إعراب لو قدمت الفعل على المفعول اشتبه لأنهم يعتمدون على الترتيب في معرفة الفاعل والمفعول لماذا العرب يقدمون ويؤخرون كما يشاءون وهذا أنشأ لهم ثراء في اللغة وأغراض بلاغية لهذا الأمر يقدمون إياك نعبد تختلف عندهم عن نعبدك ونستعينك إياك نعبد وإياك نستعين لأنهم عندهم في فاللغات التي فيها اعراب فان قدمت أو أخرت يعرف أن هذا مفعول وهذا ايش فاعل إذا كان العراب تقديريا ضاعت هذه المزية. صح؟ فإذا قلت أكرم موسى عيسى أو أكرم عيسى موسى كيف سنعرف إذا قلت لا أنا في نيتي في نيتي هنا يجب التزام الاصل والا لن نعرف الفعل من الإش من المفعول لكن إذا في قرينة لفظية أو معنوية جاز فإذا قلت مثلا أكرمت موسى سلمة يجوز أو لا يجوز لماذا أنه في قرينة ما هي تأتى معنى أن الفاعل هو سلمة سان تقدماه تأخى ولا موسى ممكن أكرم موسى يصلح لا طيب وكذلك أيها النائم أعطه لطزا أرضعه الصغرى إيش الكبرى هذه قرينة لغزية أو معنوية أو نومية قرينة معنوية لأن التاء هنا لن تغني عنها شيئا لأن, كلتا... لأن كلتين هم صح؟ لكن كيف نعرف هل ممكن الصغرى ترضع الكبرى <تصفيق> من جهة المعنى من جهة المعنى أنه معروف أن الكبرى هي التي ترضع الصغرى تقدمت يعني لن نكون بهذه البلادة أكيد أننا سنعرف أن الكبرى هي التي أرضعت الصغرى هذه قرينة معنوية أو لغضية معنوي وقد يتقدم على العامل جوازا ما هو يتقدم المفعول يعني. هذا يرجع الفعل هو ضمير مستتر هو يعود على المفعول وقد يتقدم المفعول يعني على العامل جوازا نعم فريقا هذا وقد يتقدم المفعول على العامل الذي هو الفعل وشبهه وجوبا متى إذا كان مما له صدر الكلام المفعول اذا كان له صدر الكلام لازم ان ايش طبيعه الحال يعني مدام له صدر الكلام لا بد يتقدم مثال ذلك أيًّا ما تدعو اي لها صدر كلام وأيًّا هنا هي مفعول لتدعو لكن تقدمت عليها وجوبا أو جوازا وجوبًا لماذا؟ لان لها صدر كلام أيًّا ما تدعو وإذا كان الفعل نعمة وبئس فالفاعل إما معرف بها نحو نعمة العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعمة دار متقين أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا هنا نعمة وبئس, وبئس فعلان جامدان كما تقدم لنا يعني لا غير متصرفين ما عندهم مضارع ما عندهم مضارع ليس لهما مضارع ولا امر ولا المقصود بهما انشاء المدح والذم فتقول نعمة الرجل زيد تثني عليه تمدحه وبئس الرجل زيد تذمه تمام كيف اعربهما اول شيء نعرف العراب العام للجمله نعمة هذا قلنا فعل ماضي عادي مبني على الفتح وبئس كذلك والرجل هذا ايش فاعل زيد هذا اسمه المخصوص بالمدح في حالة نعمة او المخصوص بالذنب في حالة بئس له يعني اكثر من وجه في لكن الاشهر انه مبتدا مؤخر والجمله الفعليه قبله خبر مقدم فصار إيش جم... الخبر جمله فعليه لكنها متقدمه على المبتدا إذن نعم الرجل هذه الجملة برمتها من فعلها وفاعلها خبر مقدم وزيد تدا مؤخر الحمد لله رب العالمين تمام هو يريد هنا ان يقول لك من شرط فاعل نعمة أن يكون فيها ال الجنسيه فلا يصح نعمة زيد مثلا لا يصح لا بد ان يكون فيها ال نعم العبد انه اواب مثلا نعمة العبد ولا نعم دار المتقي اما ان تكون فيها ال او مضافه لما فيه ال تمام مثل قول ايش بئس الاش وبئس المصير مثلا وهكذا ولا نعمه دار المتقين هذه دار ليس فيها ال لكنها مضافه الى ما فيها ال فعلان غير متصرفين نعمه وبئس ايش رافعان اسمين مقارن مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرامة يعني دار المتقين هذا معنى قوله وإذا كان الفعل نعمة او بيسة فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولا نعم دار المتقين أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بيسة للظالمين بدأ إذن الحال الأولى أن يكون هو مقارنا لأل الجنسية نعم العبد او مضاف لما هي فيه نحو النعمه دار التقى الحاله الثالثه ان يكون ضميرا مستترا وجوبا اكتب عند مستتر وجوبا هذا الضمير مفسر يعني اين مرجعه كل ضمير لا سيم الغائب لابد له من ايش من مرجع الضمير الغائب لابد له من مرجع ماذا ما هو اللي مرجعه الذي يفسره ويبين لنا معناه تمييز والتمييز سياتي هذا المنصوب بعده مطابق للمخصوص يعني مطابق للمخصوص بالاش بالمدح او الذم مثل وبالمثال يتضح المقال بئس للظالمين بدلا اصله في غير القران مثلا يقال بئس بدلا للظالمين بئس هذا اين فاعله ضمير مستتر تقديره هو على ماذا يرجع من اين نفهمه من كلمه بدلا هذه التمييز فيكون التقدير بئس البدل بدلا بئس البدل بدلا فبالتالي ضمير المستهد تقديره هو هو فاعل بئس يفسره هذا التمييز اللي هو بدلا وإذا قلت مثلا نعمه صديقا زيد التقدير نعمة إيش نعمة طبعا ضمير المستهد تقديره هو يعود نعرف معناه من كلمة صديقا إذن التقدير نعم صديق أحسن مثلا صديقا زيد تمام هذا هو الذي يريد أن يقول وهذا الباب طبعا له تفاصيل تطول قليلا لكن ما في كان ثم قال باب النائب عن الفاعل يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه أحكامه كلها مفعول به فإن لم يوجد فمختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر ويضم أول الفعل مطلقا ويشارك ثاني نحو تعلم وثالث نحو انطلق ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويفسر في الماضي ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشمن ضما والضم مخلصا نعم هذا باب النائب عن الفاعل الفاعل كما تقدم لنا قد يحذف فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به واحد من أربعة أشياء اكتب عليها رقمها قال لك مفعول به هذا والأصل ولا ينوب عنه غيره مع وجوده ولهذا قال ايش فإن لم يوجد فهذا هو الرئيس وله نواب إن وجد لم ينب غيره مع ايش مع وجوده لم ينوب غيره مع وجوده هذا هو المعروف وربما نادرا انيب غيره مع وجوده لكن الأصل أنه لا ينوب عنه مع شيء مع وجوده وهناك ثلاثة أشياء أخرى وهي الظرف ضع رقم اثنين أو مجرور ثلاثة أو مصدر أربع هذه أربعة أشياء تصير نائب فاعل محصور فيها نائب الفاعل لا يكون إلا مفعولا به أو واحد من هذه الثلاث أشياء إن لم يوجد مفعول به وإذا كان هناك مفعولان فالأصل إنابة المفعول الأول هذا هو الأصل فتقول مثلا أعطي الفقير ثوبا أعطي الفقير ظن زيد عالما الباء والمفعول الآخر يبقى على نصبه وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها أحكام الفاعل هي التي تقدمت منها إيش عدم جواز حذفه مثلا المفعول به يجوز حذفه لكن لما يصير نائب فاعل جلس في كرسي الرئيس خلاص لا يجوز أن يحذف تمام الشيء الثاني يؤنث الفعل لتأنيته فأنت إذا قلت مثلا أكرم زيد هندا إحذف الفاعل وأني بالمفعول فتقول إيش ما تقول أكريمة هندون تقول إيش أكريمة هندون مع أنها كانت مفعولة بها في الأول لكن الآن صارت إيش فاعلا فلا بد أن نؤنث الفعل لأن هذا حقيقة التعنيث متصل إلى آخره يأخذ نفس الأحكام السابقة تمام ومن أحكامها الرفع المفعول به في الأصل إيش منصوب فإذا صار نائب فاعل رفع. ومن أحكامه عدم جواز تقدمه على الفعل أو العامل يعني عموما فكان في الأول ما شاء الله يأخذ راحته يتقدم ويتأخر أما اذا صار نائب فاعل فقد ملأ مركزه مركز الفاعل فبالتالي لا يجوز له أن يتقدم عليه تمام إلى آخره فكل هذه من أحكام المفعول الفاعل التي يأخذها المفعول اذا ايش يناب مفعول به عن فاعل إيش؟ فيما له إيش؟ كنيل خير نائن فيما له أي من الأحكام فإن لم يوجد يناب مفعول به عن فاعل فإن لم يوجد من هو الذي لم يوجد ما هو المفعول به فمختص وتصرف من أحد ثلاثة أشياء الظرف أو المجرور أو المصدر المصدر يعني المفعول المطلق اكتب عليه مفعول المطلق هذه الثلاثة تنوب بشرط أن تختص وأن تتصرف أما الاختصاص فمعناه أن تفيد فائدة زائدة على مجرد معناه بأن توصف أو تضاف أو كذا أما مثلا صام زيد يوم الخ... يوما مثلا فلا يجوز أن يقال صيم يوم لأن هذا لا فائدة له صيم يوم أكيد انه في يوم صيم أما إذا صيم يوم حار هذا له فائد لأنه جاء معنا زائد يعني. واضح فهذا معنى مختصه يعني لا بد يكون فيه فائده زائده على مجرد كذلك مثلا في الجار والمجرور مثلا اذا قيل آآ آآ مثلا اذا كان او في المصدر مثلا اذا كان ليس فيه اي فائده فهذا مثلا ضرب ضرب وصف مثلا ضرب زيد عمرا ضربا طيب قلنا بعدين قلنا ضرب زيد ضربا وحذفنا المفعول اصلا يعني قبل ان ننيب المفعول اردنا ان نحذف الفاعل فنقول ايش ضرب ضرب هذا ما فائده لأن كلمه ضرب تفهم من ايش من ضربه ما في جديد اما اذا قلنا ضرب ضرب شديد هذا لا باس وصيمه صوم طويل ما في اشكال في هذا تمام واما التصرف فهو الا يلزم حالة واحده لا يكون الظرف ملازما للظرفية الظرف غير المتصرف هو الذي دائما ظرف أو يجرب من فقط ولا يخرج عن ذلك هذا كيف سننيبه نحن نريد أن يصير نافاة إذا كان لا يقبل إلا الظرفية هل يصلح أن نجعله نافاة فاذا ما هو الظرف المتصرف هو الذي تارة يكون ظرفا وتارة يكون غير ظرف وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف مرةً هكذا،, مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا فهذا ما في إشكال مثلا كلمة يوم يوم هذه قد تكون ظرفا صح فتقول مثلا سافرت يوما هذا ظرف ويجوز أن تكون فاعلا تقول مر علي يوم شديد صح هذه متصرفة ما في إشكال أن ننيبها بعدين نقول صيم يوم طويل أو حار ما في إشكال أما علشان الملازمة للظرفية مثل عند، مثلا عند هذه ابدا ودائما هي إيش ظرف أو تخرج إلى الجرب من من عندي مثلا فقط فالذي يلزم الظرفية أو الجرب من هذا يسمى ظرفا غير متصرف. التصرف هو التقلب يعني ما يتقلب دائما ثابت هكذا وكذلك المصادر اللازمة للمصدرية مثل مثلا معاذ الله معاذ الله هذه ما سمعت من العرب إلا هكذا على أنها مفعول مطلق فلا يصح أن يقال مثلا إيش السعيده معاذ الله لا لانه اصلا ما سمعت عند العرب الا على هذه الكيفية فهي ملازمه للايش للمصدريه فلا بد ان يكون مختصا متصرفا وعلى هذا يجوز حينئذ إذا كان مختصا متصرفا ان يناب مناب الاسم مف... الفاعل اذا لم يوجد مفعول به طيب الفعل يحصل فيه تغيرات ما هي هذه التغيرات لأننا لاننا لو جعلناه كما هو مثلا ضرب زيد عمرا لو حذفنا زيد وجئنا بعمر كما هو صار ضرب عمرو لن نعرف ان هذا نافع سنظنه ايش فاعل في يغيرون الفاعل ماذا يفعلون عندنا نوعان من التغييرات تغييرات عامه وتغييرات ايش خاص التغييرات التغيير الاول العام في جميع اولا ما هو الذي يبنى لما لم يسمى فاعل الذي يغير صيغته يصير عندنا فاعل الفعل الماضي و المضارع هل الأمر يبنى لما نسمح؟ لا يمكن لأن الأمر يكون لمخاطب وبالتالي لابد أن يكون للمخاطب فلا يمكن أن يبنى تستطيع أنت إذا استطعت تقابلني بعدين وريني كيف الته. لا يستطيع لا إذن إما الماضي المض... وإما المضارع طيب جميل التغيير الأول العام أننا نضم أوله هذا تغيير عام هذا هو الأص... أصيل في جميع الأفعال سواء كانت ماضية أو مضارع فتقول ضريبة زيدون يضرب زيد سان كان ماضيا او مضارعا ثلاثيا او رباعيا او خماسيا او سداسيا فان كان مجردا او مزيدا كل افعال ايش يضم حتى ما ظاهره انه غير مضموم هو في الاصل مضموم يعني قيل اصله قويلة بعدين حصل فيه علالات صرفية حصل فيها هذا والا فهو في الاصل ايضا ايش مضموم وبيع اصله بيع. لكن حصل فيه اعلانات تمام جميل هذا انتهينا منه ولذا لك ويضم اول الفعل مطلقة. مطلقا فهمنا معنى الاطلاق ويفتح عندنا التغيير الثاني العام فيما قبل الاخر هذا يحصل فيه تغيير لكن يختلف في الماضي والمضارع فاما في الماضي فماذا نفعل هذا في الاجر تقدم، يعني ماذا يحصل يكسر فتقول مثلا ضرب شرب أكرم انطلق مثلا استخرج فما قبل الاخر يكون مكسورا وفي المضارع ما قبل الاخر يكون مفتوحا فتقول مثلا يبرب يكرم يستخرج ينطلق وهكذا هذا واضح هذه تغييرات عمل ثم هناك فعل خاصة لها بعض تغييرات خاصة منها إذا ابتدات بتاء المطاوعة الأول منها إذا ابتدأت بتاء المطاوعة المطاوعه هي حصول أثر, أثر لازم عن فعل هي حصول أثر لازم عن فعل متعد ملاق له في الاشتقاق فتقول مثلا علمته فتعلم كسره فتكسر مثلا هذه التاء ما إيش مطاوعه لأنها يعني تأثر بفعل فعل فعل أثر عليه بشيء تمام؟ ما بتدئ بتاء المطاوعة مثل غيره نضم أوله ونكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا ونفتحه إن كان مضارعا لكن هناك إضافة أخرى وهي أننا نضم الثاني فنقول مثلا تعلم النحو مثلا تشورك في المال مثلا تمام مثلا تقول إيش تدرب على الصيام مثلا وهكذا تفوعل بين الناس مثلا وهكذا توقع المطر واضح؟ فهكذا نضم الثاني معه والثانية التالية المطوع كالأول يجعله ايش بلا منازع والثالثة ايش أيضا اذا كان الفعل مبدوءا بهمزه الوصل فإننا نضم الثالث معه فنقول مثلا انطلق انط استخرج استو. استخرج استعلم استفهم طبعا الذي بعد همزه الوصل بطبيعه الحال دائما يكون ساكنا يعني اصلا هذا ما يحتاج لكن الثالث هو الذي ايش يضم معه تمام هو هذا معنى قوله ويشاركه يشاركه في ماذا في الضم قال لك يضم اول الفعل مطلقا ويشاركه في الضم شارك الاول في الضم ثاني نحو تعلم أي اكتب عليه أي المبدوء بتاء المقاطعه وثالث نحو انطلق أكتب عليه أي المبدوء بهمزه الوصل ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي كما تقدم ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشمما ضما والضم مخلصا إذا كان الفعل معلل عيني طبعا نحن نعرف ان الصرفين يسمون الحرف الاول ايش الفاء والثاني العين والثالث اللام لانهم يوازنون الافعال بفاعل واذا كان مثلا فرحه نقول فاعيله كما مر في البناء ونقول مثلا ايش ضرب نقول فوعيله وهكذا هذا اسم الميزان الصرف تمام طيب العين معناه الحرف الثاني اذا كان الحرف الثاني معلن وجعل حرف عله بموضع اخر بالاعلال عندهم دعي يعني اذا قلبت حرفا الى حرف هذا يسمى اعلال حرف إلا الى حرفين فمثلا باع اصلها بيع فصارت ايش تحركت هذا متعلق بعلم الصرف تمام هذا المبحث اصلا كله صرفي اساسا يعني ليس من النحو وانما هم يذكرونه لانك تحتاجه عندما تريد أن تعرب نائب الفاعل مثلا تعرف ان هذا الفعل مغير الصيغة واستطرادا والا هو اصلا تابع العلم الصرف لان علم النحو لا يتكلم إلا عن اواخر الكلمات ما عنده علاقه بتضم الاول وما قبل الاخر كل ما قبل الآخر ما عنده بي لكن باب الفائد إذا اذا كان الفعل معلى الحرف الاوسط مثلا العين فإنه يختلف قليلا من جهه إعلالات صرفية أصلا ما عندها علاقه بالموت فمثلا مثل باع كال زاد مال زاغ رام الى اخره هذه ماذا كيفنا اذا اردنا ان نبنيها لما لم يسمى فاعله فعندنا اشكال ان الالف هذه لا تقبل ايش الحركه لا نقبل، لا تقبل الحركه فيحصل فيها إعلالات معينة يجوز فيها ثلاثة أوجه إما أن تكون ايش نكسر الف طبعا نجعل هذه العين ياء وبالتالي نكسر ما قبلها فتقول مثلا بيع قيلة ريمة إلى اخره زيدة ميلة تمام وهذا هو هذه أفصح اللغات لأن هي أكثر لغة موجودة في القرآن وفي لغة العرب وفي كل شيء مطلقا حتى لو كان الواو هذه الألف هذه أصلها واو ما عندنا علاقة مثل قال أسوأ قال يقول وباع يبيع ما في فرق في هذا نقول إيش بيع أو قيل او زيد إلى آخر. وإما أن تقلبها واوا وهذه أضعف اللغات وبالتالي يلزم منها ضم ما من قبلها طبعا. فتقول قول بوع زود مول إلى آخر تمام وهذه لغة يعني فيها ضعف ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت طيب ظاهر أصلاً المعنى كله يعني تمنيات ومستحيلات فناسب عني أتيكم اللغات فيه طيب وأيضاً يجوز لغة ثالثة وهي تسمى الإشمام الإشمام معناه الخلط فنخلط الضمة بشيء من الكسر وهو عند النحاء أن تبدأ بضمة قصيرة ثم تليها كسرة طويل فتقين ماذا تسمى؟ قويلة تبدأ بإيش؟ بضمة صغيرة كذا وتواصل كسر يعني كانك تشير إلى إيش؟ إلى الأصل اللي هو الضمه التي حذفت وهذه قرئة بها كما نعلم في القراءات السبع بعضهم يقل منها مثل نافع مثلا في بعض الكلمات مثل سيئة سيئة ومن هذا الباب وبعضهم يكسر منها مثل الكساء وهشام ومن إلى ذلك هذا والله أعلم وصلى الله أيضا قال الكسر مخلصا هذه أفصح اللغات مشمن ضما هو مرتب على حسب القوة في اللغة أي ليها أن إيش؟ أن تري تقرأ أن تشم الضم كسرة والثالث إيش العفن الكسر مشم ضمن يعني الأصل الكسر ولكنك تخلطه بشيء من الضم والضم مخلصا وهذه هي أضعف اللغات ولذلك أخرها الله أعلم صلى الله عليه وسلّم